<سيح> الحمد لله نحمد ونبتاع وننتصر نعوذ بالله من شرور شياطين أ maligna مي هذا الله وفظ المعتد وما يغفر لنجد له ولينمشي لا شدني إلا الله عز وجل أشهد لا شدني محمد رسول الله من سلكوا بذات جناتنا ومن حذ عن جميان أفسر الله لي بإثمار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعليه على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وعليه على ابراهيم وعلى الفاتح العالمين محمد النجيم أما بعد فإننا ذقنا حديث كتاب الله وخير الهادي الذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة عليكم الله وبركاته يقلوا أن كانت, في في كانت, كانت, كانت, كانت, كانت الله كان شخص الملكان بلوغ المرام كانت لستكتا محمد من بلوغ المرام وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالت قولك يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك نام تلميذ حنيزكي أرسله لم يذهب ما أفسد سياري كتير أبوه صاحنا كيو كان دليل تروي كنعم النساء والنساء لم يمنعهن فلا لم يمنعهن الحياة واتفقنا في الدين. بس أفسد ان على أنصار حياة وينكرن بثمانية عشر مكن لو يصير عليهم ذن لو لدوجتي شرم نبي هذه بدوجتي. جل وارجتني علم أو انسان اقلاني خوين با يخوينا يخوي بخوا نكشر بكاشر مكان ما يبقى با يخوي لو ضوا لو لا لا العلم اغر يشرمن بي، دو روح حول ربنا لما فاضي كده مفردات الحديث لا يضرك قال ضره اذا الحق بي مكروها اجر الزرده جي بي جي اجر خراب بي جي اجر ناخوش جي بي جي او اذى يعني ازيد دانك والضر النقص كدليل الضرر يعني النقص كم كنا عليه والمراد هنا ولا ينقص من طهارة ثوبك. واتكمنا بتوالب ونعيش مكث. كميناك أتو. الضر... كاتظر ظرنا كل يوم أنا كديت ظرتنا اه... عاجيني نك أزيد فينا عاجين. زمك أما عقده ليحثبين. ليش كنا ب بقى... نقطة جباثين كتجمعينها. أما هندك وش معناها؟ لسأخل لغوية كيا. معناه لغوية كيه. مثلا مثلاً ذا اليوaya. صحابك بس اصحاب يا كذبتها كذبت يا أبا ريده الناس نفاقه كبر واوري يعني غلطت كثر نو ايه او لفظت اهلي حجاز اي المدينه او هل بابا عرف عائلتي انا وز أنا جاي زي يعني لسا معناه لغوي كي لسا معناه لغوي يكي لو نعمل هذه نفس اللي قلت رأيي حكي قضيب يبي اني خشيت ان عليكم ستعبنى ستعبنى بنام عمر اشكال تعرضه هزي روجينا وذلو فازوا بديهم ما يعني أجمع من يعني كان انسان قصته هل يقصد به اللغوي ام الاصلاحي يسر له لو يزمني ما انسان لو نحو صرفه اصول الفقه. او بمعنى لو هي اللي كما تقيدهيني دخلتي أقعد شو علم على كلامي او وقتي زور بقوي توشين شيء شيء شي جولة ذبين كهذا ليك يعني نقص ويش ما كم ناكاتا كم ناكاتا فإن لم يذهب يعني بعد حتى لذلك أناش باجوي درني وقرصه ونضحيه باجوي أوقات أي الأثر أثره الأثر العلامة كذري أثرنيش في نوالي يعني عيش علامتك نمي هو نميه الشيء وهنا بقية, بقية لون الدم يعني شو نوالي رنجي خينكي. الكرايندي أوه والقرص والغص فعشوي وانا ذكر أو دعاء هنا ما أو ما تو. آه ما, ما الحديث وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنها وزبا تبيتا أتخذني حيضي بشي لا أفضل ولا بدني شي تهوزي نقل يكون غسله بالماء كانت بيشترك بقاه فيه ديميا أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض اغردت بصغ يا وي ويصلي السمكه اغرد الشوله لا لبدني. لبدني ما أنه لا يخيني حيضي دوائي ثم اثر لودي لا شنواري لا سمخي لبدني بدني ما ابدا لا في كمال التطغر. التطغر معنى وكمال معني. كمال يعني أوفري.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 بره نيشي مكة تيجت له ما، مجنون، على قدر عقل إنجابي أعجبني الوسواس يا، لو الوسواسون، لا، شير. شير لا يقطن لا يضر الصحة الصلاه غرب دين رابعا راضي هذه الشريعه ويشديها، كمان نرمة، كمان تنية، دينه كمان لا إن هذا الدين يسر وليشاد أحد هذا الدين إلا غلبه واحد، أو الدين ما نيسره آسأنا كسر دين قيل سخر شيء تنأك إلا بخير كذي دين هنا كذي دين الروشة خوته دار وشك ما بعد ميكانيكا نظريه تشون في ذي اخوي نرميله ذي اخوي لوين علي ابو بكر الصديق كانت ديك ثلاثه مراحل يجب ان يكملوا باكغاتنا ان العمد لازم من قال ان الرسول قد مات اغرب شيء هذا قلت وراك اني قلت اخوي تراني كذا يبقى كذب لا تصور هدايه ابو بكر الصديق فينا نقول اودي فينا نقول اودي فينا نقول شنو بكذاك طبعاً لن تتحدث عن ذلك فانه يجب ان تتحدث بس ذلك فانه يجب ان تتحدث عن ذلك فانه يجب ان تتحدث عن ذلك فانه يجب ان تتحدث عن ذلك فانه يجب ان تتحدث دوري إلخ ليني، شيندي إلخ ليا، ما دي هذا ما، كمان أسهل، أسهل. أو من يبني إلا فالمسلم يتق الله قبل صطاعته، مسلم أو عند الأخوائدة الرسول، بجوريس لا يخليه الله ولا شيء إلا وصاها. يعني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 ليس من البري أصيام السفر، لسفر خير يوم فري الناقة تبروجيتي، خير برد لكم،, لكم, لكم. ت السفر يخسر كالهوانيه اكبر برج لي احتمال لدني ابري لا شر لا او أو أقول شو أنا كذا أجزامي لا وراه هل وقته شقوق هذا بيني جاي وعينا بيدك زي بيناكي هذا محكومنا بينك يا بينناكي ما كيف بي هذا نخورلو هذا